<مسيق> لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك <مسيق> اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك, لبيك إن الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك